يا أيها الشهيد يا طاهرة الضماء تبشر بيوم عيد للروح في السماء يا أيها الشهيد يا طاهرة الضماء تبشر بيوم عيد للروح في السماء نم نوما هنيه يزيّنت الرجال نم نوما هنيه يزيّنت الرجال لماذا أكذّكي تعطر الرمال يا أيها النبي يا طامع الدماء أبشر بيوم والروح في السماء الحور في انتظارك والنور والملائك الحور في انتظارك والنور والملائك فاسعد بخير دار فاسعد بخير دار منع يا الشهيد يطاهر الثمان أبشر في يوم عيد للروح في السماء قدمت للرحمن الروح بالغنان وقلبك العمران بالخير والإيمان قدمت للرحمن وقلبك العمراء بالخير والإيمان يا أيها الشهيد أبشر بيوم عيد